وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا قال مترفوها إلا قال مترفوها إن وجدنا آبانا على أم متى وإن على آثارهم مقتدون قال أولئك أتكم بأهدى مما وجدتم عليه آباءكم قالوا إن بما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 تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون بل متعتها تَجَاءَهُمُ الْحَقُّ وَرَسُولٌ مُبِينٌ وَلَمَّا جَاءَهُمُ الْحَقُّ قَالُوا هَذَا سِحْرٌ وَإِنَّا بِهِ كَافِرُونَ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 ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات اللي يتخذ بعضهم بعض سخريا ورحمة ربك خير مما يجمعون ولو لا أن يكون الناس أم